Yadi, Yadi, Yadi, Yadi يا ليل احبابي راح بعيد ومشتاق تتشوفهم عيني ومشتاق شوق البحر ل ومشتاق مشتاق شوق الشبك للمي مشتاق شوق العيد للأولاد مشتاق شوق البنت عيديه ومشتاق شوق الحب للحصاد ومشتاق شوق السيف لبيت ومشتاق انا ازورك يا احلى بلاد ومشتاق اكحل من عيني يابولشراح علم الوطن بعدينا علم الوطن ضار بعدينا <تصفيق> علم شايفينه بعدينا Ta góra nie mała. البحر góra nie mała. nas góra nie mała nie Musiło na ساكن يا a jery pana zafe, ja darbik w هليله هليله يا بحر ناطر مركبنا تغت قلوبنا حن البحر يا دار واشتاقت قلوبنا عكا وفيها صور تصمد وتحمينا يا <تصفيق> بحر ليلى يا <تصفيق> بحر ليلى تركب يا بول السرور الموج عدينا علم الوطن نار شايفينه بعلينا Almojedina, chmęł wodę mąta, chybić من يحمل بحر جالت مراكبنا من عاصفات الغد مين اللي يحرسنا مين اللي يحمل بحر جالت نوارسنا من عاصفات الغد مين اللي يحرسنا في كل شطور تلقى وارسنا كل شق ظهر تلقى فوارسنا تعالي وطننا الحر وتبني موانئنا إلى <تصفيق> البحر. <تصفيق> شراه على المزعدينه علم الوطن ضار شايفينه بعينينا شايفينه